وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثامن والخمسين وهو كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل وهذا هو السؤال الأخير فيما يتعلق بالكلام عن الأسماء وهو يحمل أو يتضمن فيه قاعدة مهمة جدا وهي أن أسماء الله عز وجل منها ما لا يجوز إطلاقه إلا مع مقابله ما معنى هذا؟ هذا يظهر من جواب المصنف رحمه الله تعالى قال كم أقسام الأسماء الحسنة من جهة إطلاقها على الله عز وجل قال في الجواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو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 لا في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى انا من المجرمين منتقمون أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام هذا الجواب تفصيله قال في السؤال كم أقسام الأسماء الحسنة من جهة إطلاقها على الله عز وجل من جهة إطلاقها الإطلاق معلوم في اللغة وهو عدم التقييد وهو عدم التقييد فالشيء إذا أطلقته لم تجعل له قيدا والمقصود هنا كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله يعني أن تذكرها غير مقيد غير مقيدة أو إذا ذكرت بعض أسماء الله عز وجل لا تطلقها هذا هو الذي يعنيه من هذا السؤال إذا ذكرت بعض أسماء بأسماء الله عز وجل لا يجوز لك أن تطلقها وإنما لا بد من تقييدها. قال منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق. ثم ضرب امثله قالك الحي، القيوم، الأحد، الصمد، ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل من جهة إطلاقها على الله عز وجل ما يطلق مفردا مفرداً يعني تطلقه مفردا وحده كأن تقول الحي القيوم الأحد الصمد الغني الحميد العزيز المجيد وهكذا هذه الأسماء يصح أن تطلق مفردا يصح أن تطلق مفردا وذلك لأنها تتضمن الكمال المطلق لله عز وجل قيوم أحد صمد غني حميد رحيم عزيز تتضمن عند إطلاقها الكمال لله عز وجل ولا توهم أي نقص في حقه سبحانه وتعالى ولذلك قال بعدها ومنها ما لا يطلق إلا على الله ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله مقابل الشيء اللي هو ضد الشيء الشيء المقابله اللي هو عكسه فمنها ما لا يطلق على الله إلا مع عكسه هذا المقصود يعني, يعني هذا الاسم لا يجوز أن تطلقه وحده لابد أن إذا ذكرته تذكر معه مقابله قال وهو ما اذا افردا او هم نقصا لماذا يمنع هذا لانك اذا افردت هذا الاسم اوهم نقصا كاسم الضار الخافض المانع المذل اذا ذكرته مفردا اوهم نقصا اليس كذلك يعني اذا جئت على سبيل المثال تذكر الله عز وجل فذكرته بهذه الأسماء مفردة عند مثلا إنسان حديث عهد بالتزام بإسلام إنسان لا, يف لا يفهم في مسائل مثلا الصفات ونحو ذلك و فقلت وأنت تذكر ربك الله مذل مثلا الله مانع مثلا فهذا ربما يوهم عند هذا الإنسان في سمعه نقصا ما هذا الرب الذي يذل ما هذا الرب الذي يمنع وهكذا فهذا ربما يوهم نقصا عند من لا يعرف ولذلك هذه الأسماء لا تطلق إلا مع مقابلها فإن قلت مثلا الخافض لابد أن تقول معه الرافع إن قلت الضار لابد أن تقول معه النافع إن قلت المانع لابد أن تقول معه المعطي إن قلت المذل لابد أن تقول معه المعز فهذا إذا اقترن ببعضه أو هذان الاسمان كل منهما إذا اقترن بالآخر أفاده كمالا الله يعز ويزل الله يعطي ويمنع الله ينفع ويضر الله يخفض ويرفع فهذا إذا ذكر تضمن كمالا مطلقا لله سبحانه وتعالى لأنك تصف ربك سبحانه وتعالى أنه يقدر على هذا وعلى هذا وأنه من صفاته أنه يفعل هذا ويفعل هذا فيسمع السامع ربما فيفهم انه يفعل هذا بالمطيع ويفعل هذا بالعاصي يرفع المطيع ويخفض العاصي يعز المطيع ويذل العاصي كما في حديث ودعاء القنوط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت فقارن بين الصفتين إنه لا يعز من عاديت أو لا يعز على ضبط اخر من عاديت ولا يذل من واليت من الذي سيعز ومن الذي سيزل الله سبحانه وتعالى فإذا ذكر كل اسم بمقابله هنا أفاد كمالا من أن الله عز وجل يفعل هذا في المؤمنين ويفعل هذا في العصاة الفاجرين والكافرين أي نعم كذلك أيضا ولعله أيضا سبق التنبيه عليه ان من اسماء الله عز وجل أن من صفات الله عز وجل ما لا يجوز ان يؤخذ منه اسماء ما لا يجوز يؤخذ اسماء بل ولا يجوز ان يوصف بوصف يوهم نقصا كذلك فالله عز وجل ذكر وقال ويمكرون وينكر الله والله خي الماكرين وقال ومكروا ومكر الله فهل يجوز هنا لإنسان أن يسميه بالماكر لا يجوز طيب يصفه بالمكر هكذا مع الإطلاق لا فلا يجوز أن يقول الله يمكر ويسكت لا إنك وإن ذكرتها على سبيل الصفه وليس الاسم، أيضا لا بد من أن تذكر الصفه بما لا يهم كذلك نقصا فتقول الله يمكر بالكافرين بالفاجرين بالعصاه يمكر بهم ولذلك لا بد من أن نعي هذه المعاني عند الاطلاق وعند التقييد ولذلك قال ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو ما إذا أفرد أوهما نقصا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 معها مقابلها معها مقابلها ولعلنا ضربنا مثالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط اينه قال لا في الكتاب ولا في السنه قال ومن ذلك ايضا يعني ومن اقسام اسماء الله عز وجل من جهه اطلاقها على الله عز وجل قال ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز زنطق يقول ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه ينتقم لكن لا يجوز أن يسمى أو يقال أنه أو يذكر على أن ذلك اسم له ويقال المنتقم وتسقط وذلك لأن هذا أيضا يوهم نقصا في نفوس الراجين خصوصا الذين لا يعلمون قواعد التعامل مع الأسماء والصفات فتقول المنتقم يفعل ويفعل أو يا كريم يا منتقم مثلا أو الله المنتقم مثلا فالله المنتقم إذا قلتها في معرضه ما يدل عليها لا توهم نقصا كأن مثلا ذكر لك ظالم من الظالمين وأنه يقهر الناس ويظلم الناس فلو قلت مع الكلام عند ذلك الله منتقم فهذا بعد الكلام مقبول لماذا لأنه قد ظهرت ظهرت العبارة التي تدل على أن ذكرك للاسم هكذا إنما تريد به أنه ينتقم من الظالم كما قال الله تعالى إن من المجرمين منتقمون يعني انا من المجرمين منتقم اذا فلا بد كما قال هنا قال ومن ذلك اسم تعالى المنتقم لم يطلق في القران الا مع متعلقه ما تعلق به كلام عن المجرمين خلاص ممكن يذكر كقول الله تعالى إن من المجرمين منتقمون او كقول أو باضافه ذو الى الصفه المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذنتق فيضاف ذنتق فتقول الله ذنتق الله ذنتق اي هو سبحانه وتعالى من صفاته انه ينتقم أنه ينتقم لكن ليس ذلك اسم مع الإطلاق فلا ينبغي أن تقول الله المنتقم من غير تقيد بمعنى يناسب ذلك أو أن يكون ذلك من باب الذكر المطلق لا بل تذكره بما يتقيد معه من الكلام مما يدل على صفة كمال وعلى أن هذا في حق الله تعالى من صفات كماله أنه ينتقم من الفجرة وينتقم من الكفرة سبحانه وتعالى ولذلك لو لاحظنا مثلا في قول الله تعالى والله عزيز ذنتقى جاءت بعد ماذا بعد ذكر الكافرين قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنطق فلما ذكر ذلك ذكر بعد الكلام عن من يستحقون وقوع الانتقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنطق فهذه قائدة مهمة في أسماء الله سبحانه وتعالى أن من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يطلق مفردا ومنها ما لا يجوز أن يطلق إلا مع مقابله ومنها ما لا يجوز أن يطلق إلا مقيدا بصفة تدل على المراد منه أو باصطحابه بما يدل على معنى كالمنتقم فلا يقال ذلك انما يقال ذنطقا كما سبق في الكلام ثم السؤال الذي بعده قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية فما مثال صفات الذات من الكتاب تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية الكلام هنا سيتكلم عن الصفات هو في الأول يعني في أول الأسئلة يعني لو لاحظنا السؤال 51 وفعل سؤال رقم 51 ما هو توحيد الأسماء والصفات بين لنا معنى توحيد الأسماء والصفات ثم شرع في الأسئلة التي تبين كيفية الإيمان بالأسماء ثم هنا يشرع في أسئلة تبين طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعالية. فما مثال صفات الذات من الكتاب وما مثال صفات الذات من السنة؟ وهذا السؤال الذي بعده. قوله تقدم أن صفات الله منها ذاتية وفعالية. فيد تقدم فين ها ها. فأنه سؤال السؤال السابع والخمسين بالفعل. ارجع كذا السؤال السبع والخمسين على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن فذكر منها النوع الثاني ما يتضمن صفة ذات والنوع الثالث ما يتضمن صفة فعل هنا يقول في سؤالنا الذي معنا تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلي فما مثال صفات الذات من الكتاب يوضح لنا الكلام أكثر مثال لصفات الذات قال في الجواب مثل قوله تعالى بل يداهما بصوطة أين صفة الذات هنا اليد وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أين الصفة الذاتية هنا الوجه وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أين الصفة الذاتية الوجه وقوله تعالى ولتصنع على عيني العين وقوله تعالى أبصر به وأسمع السمع والبصر إنني معكما أسمع وأرى السمع والبصر والرؤية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما العلم نعم وكلم الله موسى تكليما الكلام وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين النداء الكلام الكلام وهذا حال من أحوال الكلام أنه ينادي سبحانه وتعالى وأحيانا سبحانه وتعالى يكلم عبده ويضع كنفه عليه وأحيانا يناجيه ونحو ذلك قال وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ها الكلام أيضا صفة الكلام وأن مما يتعلق بصفة الكلام أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يتكلم بصوت ويدل على ذلك وناداهما بخلاف أهل البدع إحنا مش عايزين نخرج عن منهج الكتاب ولعلكم لاحظتم اننا أوقفت الحشية في الفقه أيضا لماذا لأجل أن نقطع الكتابين ونحافظ على المنهج الذي بدأناه وهو منهج الاختصار لكن لا يمنع أن إحنا نشير إشارات أيضا فهنا في قوله تعالى وناداهما فيه دليل على صفة الكلام وفيه دليل على أن الله يتكلم بصوت بخلاف أهل البذع لهم أقوال كثيرة كالأشاعرة مثلا يقولون هو الكلام الكلام في النفس أو التعبير في أو المعنى في النفس ونحو ذلك وغيرهم من أهل البذع الذين ينفون عن الله عز وجل أنه يتكلم بصوت يسمع أي نعم قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ففيه صفة الكلام وفيه كذلك بيان أنه يتكلم بصوت وأنه ينادي سبحانه وتعالى عباده فهذه صفات الذات وكما ذكرنا من قبل فصفات الذات صفات دائمة أزلية وصفات الذات لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه سبحانه وتعالى كما ضربنا المثال عليك كمخلوق ولله المثل الأعلى فيدك من صفات ذاتك فهي أصل لا ينفك عنك وصفات الذات كما ذكرنا صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى واعلم كذلك أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فإن كل اسم يحمل صفة اذا افتداء تعادلت الصفات مع الأسماء لكن زادت الصفات بعد ذلك في أفعال الله تعالى التي لا يؤخذ منها أسماء ولذلك فصفات الله أكثر من أسماء الله تعالى فأفعال الله سبحانه وتعالى ليس لها منتهى كما كلام أن كلامه ليس له منتهى سبحانه وتعالى فكما أن كلامه سبحانه وتعالى غير محصور فأفعاله كذلك غير محصور وكل ذلك يدل على صفات له سبحانه وتعالى قال ما مثال صفات الذات من السنة يعني ما الذي ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما أبصر به وأسمع هنا المقصود بها صفة السمع وصفة البصر إنما على التفسيرات الأخرى في المسألة يعني هذا كلام أخر لكن المقصود به هنا إثبات صفة السمع أبصر به وأسمع نعم. أي, نعم أي بالله عز وجل يريك ويسمع وكذلك أيضا فيه إثبات أن الله عز وجل يبصر ويسمع ما مثال صفات الذات من السنة قال في الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه هذا الحديث فيه إثبات صفة من الصفات الذاتية لله تعالى وهي صفة الوجه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه أحرقت سباحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه منتهى من إليه بصره أي نعم وفيه صفة البصر كذلك بالفعل وهي من الصفات الذاتية وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأه لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ وهذه صفة من صفات الله تعالى اليمين، ويقصد بها اليد، وقد جاء ما يدل على ذلك في أحاديث أخرى، والبال في نفس الحديث. قال وبيده الأخرى، وبيده الأخرى، فدل على أن المقصود بيمين الله يده سبحانه وتعالى، وكلت يديه يمين سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الأخرى بالشمال، فهذا لأجل بيان التمييز وأن له يدان سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك أنها شمال كشمال المخلوق الذي يوصف بالنقص فالمخلوق موصوف بالنقص في الشمال دائما فمعلوم أن الشمال أعجز من اليمين دائما أما في حق الله تعالى فكلت يديه يمين وذلك لكمال قدرته ولكمال صفاته سبحانه وتعالى قال يمين الله ملاه لا تغيضها نفقه الغيض الشيء القليل لا تغيضها نفقه اي لا تقللها النفقه فخزائن الله عز وجل ملاه لا تقللها النفقه سحاء الليل والنهار السحاء كثيرة العطاء الليل والنهار أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغد ما في يمينه لم يقل ما في يمينه خزائن الله ملأ لا تنفد وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض على شك من الراوي الفيض أو القبض فان كان الفيض فالمقصود بها أيضا ويده الأخرى فيها الكثير فالفيض هو كثير أو القبض يقصد به كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى يقبض سبحانه وتعالى القسط ويرفعه ولذلك قال هنا أو القبض يرفع ويخفض مقادير العباد سبحانه وتعالى يقدرها كيف شاء الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى بل إثبات صفة اليدين لابنه قال وبيده الأخرى ومما يدل كذلك على التثنية ما جاء في القرآن قال بل يداه مبسوطتان وهذا يدل على ضلال أهل البذع الذين أولوا اليد بالنعمة أو بالقدرة وهذا باطل فإن مما يدل على ذلك في جملة مختصرة أنها لو كانت النعمة محتاج الله أن يقول بل يداه مبسوطة إذا كان المقصود باليد النعمة فلماذا التثنيه فالنعمتاه مبسوطة وهل الله عز وجل ليس له في العباد إلا نعمه فما أضل هذا الكلام وكل ذلك بحجة التنزيه وأنهم لا يثبتون خاشية التشبيه وهذا كلام الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه فهذا الحديث فيه إثبات صفة العين بل إثبات العينين فإن الأعور في كلام العرب هو الذي له عين واحدة فإذا قال إن الله ليس بأعور دل على أن الله عز وجل له عينان والله له هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى وأشار بيده إلى عينه أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه هو صلوات الله وسلام عليه وهذا ليس من باب التشبيه ولا من باب التمثيلي ولا من باب تشبيه المشبه بالمشبه عليه انما من باب الامعان في اثبات صفه من صفات الله عز وجل انها صفه حقيقيه وليست مجازا كما يدعي اهل البدع يقولون هي اليد أو القدرة أو يقولون اسف هي القدره او النعمه لا أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه مما يدل على أنه أراد إثبات صفة العينين لله على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وفي حديث الاستخارة قال اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إني أستخيرك بعلمك فيه إثبات صفة العلم واستقدرك بقدرتك فيه إثبات صفة القدره وهي صفات ذاتية لله تعالى وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا. وذلك لما كان في سفر مع أصحابه فجعل بعضهم يدعو ويرفع صوته وهو يناجي وهو يسأل ربه ويدعو ويرفع صوته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم أو كلمة نحوه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبه تدعون سميعا بصيرة قريبا فهذا فيه دليل على إثبات صفة السمع والبصر وهي صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى والقرب هنا المقصود في الحديث قرب المعية وليس قرب الذات وإلا فهو بذاته سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى فوق عرشه سبحانه وتعالى والقرب هنا قرب المعية والنصرة والمعاونة والتأييد في حق المؤمنين وفي حق غير المؤمنين قرب العلم والاحاطه والقهر والسلطان اي نعم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي صفته الكلام تكلم بالوحي اي نعم قال وفي حديث البعث قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك فيه إثبات صفة الكلام أي نعم وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة غير ذلك ما لا يحصى من أكثر صفات الله عز وجل التي ورد الدليل بها صفة الكلام وسبحان الله العظيم أهل البذع لا يثبتون ذلك لله عز وجل وإن اختلفت عباراتهم لكن جملة كلامهم أنهم لا يثبتون الكلام لله عز وجل فمنهم من جعله سبحانه وتعالى لا يتكلم والمخلوق أحسن منه فالمخلوق متكلم وهو لا يتكلم حتى وصل التبجح ببعضهم أن ينفي عن الله الكلام ويثبته لنبيه موسى حتى لا يثبت صفة الكلام في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكلمة. فقال الجهمي الجاهل أن الآية ليست على ضبط أهل السنة أو يدعون أنهم أهل سنة. فإن الله يقول وكلم الله موسى تكلمة. فجعل لفظ الجلالتي منصوباً وجعل موسى عليه السلام على الرفع لأجل أن يثبت أن المتكلم هو موسى وليس الله نعوذ بالله من هذا الضلع المخلوق يكون أكمل من الخالق فضلا عن الجهل بلغه العرب فضلا عن الجهل بنصوص القرآن الأخرى ولذلك قال له أحد علماء السلف وما تقول يا ابن اللخناء التي لا تعرف لغة العرب ولا تفهمها وما تقول يا ابن اللخناء في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا ستفعل بها ماذا ستفعل في هذه الآية ماذا ستفعل هل تستطيع أن تحول هذا فاعل وهذا مفعول لن يستطيع ولذلك فهؤلاء أهل الضلال نفوا عن الله عز وجل صفاته أو أكثر صفاته على تفصيل في أنواعهم وفرقهم، وأما هذه الصفات فهي ثابتة لله عز وجل. ثم قال ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ صفات الأفعال وصفات الأفعال كما ذكرنا كثيرة وصفات الأفعال. ورد في القرآن وفي السنة فيها الكثير والكثير أكثر من صفات الذات أكثر من صفات الذات وذلك لأن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها وأن أفعال الله عز وجل ككلامه كما قال الله عز وجل في حق كلامه ولو أن ما في الأرض جميع ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل غير منتهي ولا يحصى كذلك صفات الله عز وجل الفعلية فهو كل يوم في شأن سبحانه وتعالى يرفع هذا ويخفض هذا ويأمر لهذا بشيء, بشيء, ويأمر بشيء ويأمر بكذا وينهى عن كذا ويأمر ملائكته بكذا ويقول كذا ويفعل كذا فأفعاله لا تنتهي سبحانه وتعالى فهو قيوم على كل هذا العالم سبحانه وتعالى ولذلك باب صفات الأفعال باب واسع لأن أفعال الله لا منتهى ولذلك كما قال العلماء أفعال الله عز وجل ليست يؤخذ منها أسماء بل بعضهم يقول ليست كلها يؤخذ منها أسماء وذلك لأن من الصفات ما لا يجوز أن يؤخذ منه الأسماء كالنزول كالعجب كالضحك فلا يؤخذ من هذه الأفعال لله عز وجل أسماء وأما مثال صفات الأفعال من الكتاب وقد ذكرنا قايدا مهما أو قاعدة مهمة في الكلام عن صفات الأفعال نذكركم بها وهي أن صفات الأفعال تختلف عن صفات الذات بأمر وهو طيب نحن قلنا دي هاي نعم بزاك الله وخير أن صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة إن شاء الله فعلها وإن شاء لا يفعلها يغضب على بعض العباد في وقت ولا يغضب عليهم في وقت آخر يكلم بعض العباد في وقت ولا يكلمهم في وقت آخر الله نحن قلنا من صفة الكلام صفة ذاتية أي نعم وكذلك هي صفة فعلية فإن من صفات الله عز وجل ما هو من صفات ذاته ومن صفات مثل صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار الدوام لها وأنها أن الله موصوف بالكلام ازلا وابدا وأنها من صفات الأفعال باعتبار تعلقها بمشيئته سبحانه وتعالى فهو شاء تكلم وان شاء لا يتكلم سبحانه وتعالى نعم قال مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء الاستواء صفة فعليه صفة فعلية ومما يدل على ذلك أن الاستواء كان بعد خلق السماوات ثم استوى إلى السماء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة صفة ها الاتيان هذه صفة فعلية وهذه الصفة ستحدث إن شاء الله تعالى كما في الآية يعني فهذه الصفة ستحدث أي المقصود في الآية هنا أن هذا سيحدث أي أن الله سيأتي يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا الفعل منه سبحانه وتعالى من صفات أفعاله أنه سيقبض السماوات والأرض سيقبضها سبحانه وتعالى في قبضته متى سيكون ذلك يوم القيامة فهذه صفة فعل متعلقة بالمشيئة أي أنه سبحانه وتعالى إذا شاء فعل ذلك يوم القيامة إن شاء الله يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ها الخلق صفة صفة فعل أنه يخلق سبحانه وتعالى وليس المقصود بإيه اليد, اليد صفة ذاتية إنما المقصود من الآية هنا صفة الخلق أنه يخلق سبحانه وتعالى ما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى فهذه من صفات أفعاله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء ها الكتابه أنه كتب الألواح سبحانه وتعالى كتبها لموسى عليه السلام كتبها متى؟ لما خلق موسى وكتب له الألواح سبحانه وتعالى وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة صفة التجلي لما كان ما كان من أمر موسى وتجلى الله للجبل فهذه الصفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى يفعلها ما يشاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء ختم بها صفات الافعال يفعل كل افعاله متعلقه بماذا بالمشيئه ان الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ما مثال صفات الافعال من السنه قال في الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر سفط النزول والتي ينكرها اهل البدع والضلال فيقولون ينزل ملك والعياذ بالله فهذا الضلال فالاحاديث قد جاءت صريحه ينزل ربنا حتى والعياذ بالله وصل التبجح ببعضهم أنه قال ملك اسمه هكذا انظر ف يعني تبجح عجيب وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونه فيقول أن ربكم فيقولون أن ربنا ها ها صفة الاتيان صفه لأنه لانه سياتي سبحانه وتعالى لهم نعم ولذلك نبه الشيخ حافظ حكم رحمه الله الى ذلك قال ونعني بصفه الفعل هنا الاتيان للصوره ففهم للصوره ففهم والا صورته سبحانه وتعالى صفته الذاتيه سبحانه وتعالى بكل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك يقبض إن الله يقبض صفة فعل وقد دل على أنه يقبضها بيده وبيمينه الحديث والأحاديث الأخرى وقوله صلى الله عليه وسلم أما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب وضبي ها؟ كتب كتب وصفة الخلق لما خلق الله الخلق فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل من صفات الأفعال الخلق والكتابة طب في صفة ذاتيه هنا والغضب اي نعم من صفات الافعال والغضب كذلك طيب في صفة الذات هنا الرحمه من صفات الذات والايه والفعل زي الكلام فهي صفه ذاتيه الرحمه فالله سبحانه وتعالى موصوف بذلك ابدا وازلا وهو كذلك يرحم من يشاء من عباده سبحانه وتعالى لا, لا أنت عايز تقول دلالتها دلالتها على الرحمة مطابقة أو على الاسم الرحيم مطابقة على الرحمة تضمنا على غيرها التزاما. قال وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى استفاق الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. الكلام صفة فعلي وصفة ذاتي وخط لك التوراة أي صفة فعلية وهي الكتابة وصفة ذاتية وهي كذلك اليد قال فكلامه تعالى ويده صفة ذات وتكلمه صفة ذات وفعل معا وخطه التوراة صفة فعل قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بسط اليد صفة فعل يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار وفي الحديث كذلك إثبات صفة ذاتية وهي اليد إذن فصفات الله عز وجل منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية فالذاتية هي التي لا يتنفك عنه سبحانه وتعالى فهو موصوف بها ابدا وازلا والفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى يفعلها وقت ما شاء سبحانه وتعالى ومن الصفات ما هو يجمع بين صفة الذات وصفة الفعل كالكلام والرحمة والله أعلم أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم